بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سنقاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 117. ورحمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير 118. أم اتخذوا من دونه أولياء